مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ السَّيِّئَةَ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وامنت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران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 ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم 12 ن 20 انت ايات الكتاب المبين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 يَذْكِي أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَ نَعَمَّنَ الَّذِينَ اسْتُعبِدُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَيْمَنَةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ